قال عيسى ب ن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون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 فاني إ ن ي أعذبه ع ذ ب ا ف إ أعذبه ع ذ اعذبه ب ا فإني أ عذابا لا أ ع ذ ب ه أ ح د ا من العالمين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 ما قلت لهم إ ل الا ما أمرتني ما به ق ت لهم ل إ ما أ م ر ت ن ي به قال سبحانك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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أ ن ت الرقيب علي ه و أ ن ت على كل شيء شهيد ان تعثر ف どうもありがとうございました。